في الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُطَهَّرًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا من قَالَ رَبِّ أَنَّ مَا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي قُلْ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ الْمَنَاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ